إذاعة بريدة, بريدة تقدم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونحول بالله من شرور أمورنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فنمضي له له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد وحبة في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مثل هذه الليلة المباركة في اليوم السابع والعشرين من الشهر السادس من عام 1434 في محافظة عدوادمي بجامع الحميدي رحمه الله نلتقي على مائدة من موائد العلم والفلاح والأنس والصلاح والرقي والنجاح صلى الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان الحسنات وأن يرفع بها الدرجات ويكفر بها السيئات إنه ولذلك والقادر عليه سبحانه وبحمده أيها الأحبة الأكارم في هذا اليوم الكريم وهذا اليوم العظيم الذي شاهدنا فيه تقلبات الأجوى وتقلبات الأحوال في من دوادمه ثم نزل الخير العظيم المطر الغزير أسأل الله عز وجل أن يجعله صيفا نافعا وأن يجعله متاعاً للحاضر والباد وأن ينفع به البلاد والعباد إنه ولي ذلك والقادر عليه في لعلنا قبل البداية في المحاضرة التي عنوانها كما سمعتم وقرأتم سر النجاح سر النجاح قبل البدء في الموضوع لعل هناك وقفات يصير لأن لكل عدد حديث وهذا من المناسب أن يذكر بعض الوقفات اللي باختصار وإجاز مع هذه الأمطار مع هذه الخيرات والبركات شاهدنا اليوم ظهور شيء عجيب وشيء غريب وأنتم رأيتموه محسوسا من الموسى وذلك تقلب الجو تقريبا سبع سبعة أنواع وتقلبات في ساعة واحدة. مساعة واحدة. فنزل المطر، ثم نزل البرد، ثم جاءت الصفرة، ثم جاء الغيب، ثم جاء ثم جاءت الحرارة، حرارة وشتد الحر. ثم خرجت الشمس، ثم نزل المطر. واللهم الحمد لله هذه الأمور التي أنزلها الله عز وجل في هذه الفترة وهذه اللحظات وهذه التقلبات وهذه التغيرات هذه ما تمر على الإنسان مرور الكرام. هذا يعطي الإنسان درسا عظيما ومنهجا كبيرا لا إذا جاءت من هذه الأشياء ينبغي أن يقف وأن يتدبر فربنا جل وعلا يقول يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك إيه؟ لعبرة لعظة والزجار وردع والدكار لأولي الأبصار أولي العقول أولي وقال الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب يعني عبر وعجائب لأولي الحقول وقال الله جل وعلا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكوره فتقلبات الأجواء أيها الأحبة تحطي الدروس وتهذب النفوس أولا أحبة في الله نعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الملك ملكه والعبد عبده لا يسأل عما يفعل وهم يسألون من الذي قلب الأجواء في ساعة واحدة إلى سبع تقلبات وسبع تغيرات إنه الله عز وجل إنه الرب جل جلاله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض لا إله إلاه سبحانه عما يشتكون الأمر الثاني أن نعلم أن الله حكيم يضع الأشياء مواضعها فلن نقول ليس الغبار الصفراه وكذا وكذا نقول الله حكيم عليم يضع الأشياء مواضعها فيجب علينا أن نسلم ونستسلم ونخضع لله عز وجل في أمره وكونه وخلقه ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ثم أيضا أحبتي في الله من الدروس أن الإنسان ينبغي له أن يرجع وأن يقبل عن الله عز وجل إذا تغير الكون بحادث من الحوادث وتغيرت الأجواء وتغيرت الأمور يجب عليك أن تحاسب نفسك أن تحاسب نفسك فأغسله رأه رجلا في الطريق. يعني عاتبه وزمجر معه بعض الكلام السيئ فقال اسمح لي دقيقة اسمح لي وقتا من الزمان وديهيد أن أدخل البيت دخل البيت هذا الشخص وصلى ركعتين وقال في سجوده اللهم إني تبت إليك مما أدنبت فخرج وإذا العلاقة قد اتصلت بعدما كانت متفرقة اتصلت ولهذا عند البخاري في الأدب المفرد مجتمع اثنان مجتمع أخوان ثم تفرقا إلا بذنب نحدهه وأحدهما. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الإمام أحمد: إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه والله جل وعلا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت إيديكم ويعفو عن كثير لا إله إلا الله الحمد لله. وقال الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسب تيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا يذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم إيش لعلهم يرجعون من منا لما رأى ما تغيرت الأحوال والحوادث وقف مع نفسه وحسبها ونظر إلى أحواله نعم الأمطار الآن جاءت متأخرة يعني كنا نستسقي المرة بعد المرة ما نزلت الأمطار ولما كنا الآن في الصيف وأوالي الصيف انظروا جرت الوديان والشعبان حتى مات من مات نسأل الله أن يغفر لهم وأن يجعلهم من الشهداء ويحتجزهم في الأمطار أناس آخر نسأل الله أن يحفظهم وأن يرجعهم إلى أهليهم وبيوتهم آمنين لهذا هذه تعطي النسان درسا عظيما ثم أيضا من الدروس أن, أن, أن الكون أن الكون ربنا عز وجل يقلبه كما يشاء لتركبنا طبقاً عن طبق لقد خلقنا اليسان في كبد فاليوم صح وغدا مطر واليوم هاوى وغدا برد وهكذا لا إله إلا الله سبحانه وبحمده إذن هذه الدنيا نزول وارتحال حتى تنتهي الآجال وتنقضي الأعمار فتتقلبت الأحوال تعطي الإنسان أنه في هذه الحياة يتقلم أن يوم شاب وغدا كهل وبعده كبير وهكذا حتى يقال فلان مات ثم أيضا حبة في الله من الدروش في هذه الأجواء, الأجواء الجميلة والأمطار الغزيرة أننا في أمن وراحة ورغد إذا شكرناها زادت ونمت وكبرت وعظمت وكثرت الخيرات والبركات لكن إذا كفرناها فرت ومحت وذهبت وزالت نعم حبة في الله قال الله عز وجل وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بألعهم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف لما كانوا يصنعون فالإنسان ما بينه وبين ربه لا حسب ولا نسب ولا مال ولا منصب ولا جاه ولا فلان ولا علان ما بينه وبين ربه إلا تقواه وطاعته لعمرك من إنسان إلا بدينه فلا تترك التقوى اتكالا على النسب لقد رفع الإسلام سلمان فارس ووضع الشرك النسيب أبا لهبي خلي الذنوب صغيرها وكبيرها لكتق واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحطى يا أخي في الله أخي الكريم ينبغي أن نحمد الله على نعمة الإيمان ونعمة الأمن ونعمة الراحة فنصرف هذه النعمة في مرضات الله ونصرف هذه النعمة في ما أعطانا الله ونشكر الله ظاهرا وباطنا ولهذا من الوقفات دعاء الله عز وجل عند نزول الأمطار فقبل المطر نقول اللهم اسقنا الغيث وبعد وبعد نزول المطر نقوم مطرنا بفضل الله ورحمة اللهم صيبا نافعا اللهم صيبا نافع لأن المطر قد يكون عذابا وقد يكون رحمة قد يكون نقمة وقد يكون نعمة فإذا نشكر الله اللهم اجعله صيبا فقط لا صيبا نافعا إذا نشكر الله وندعو الله ونثني على الله عز وجل بما هو أهله فالله جل وعلا هو الذي امتنا على العباد الذي امتنا على العباد أن ثنى على العباد وفضلهم وأعطاهم سبحانه بحمد ولهذا يقول فيهم الناظم أو يقول الناظم في رب العزة سبحانه وتعالى يا فاطرا الخلق البديع وكافلا رزق الجميع صحاب جودك هاطل يا مسبغ البر الجزيل ومسبغ السثير الجميل عميم طولك طاين يا عالم السر الخفي ومنجزان وعد الوقي قضاه حكمك عادل عظم صفاتك يا عظيم فجلان يحصى السناء عليك يحسي الثناء عليك فيها قائل الذنب أن تلعوا بمنك غافر ولتوبة العاصي بحلمك قابل ربني رب رب يرب العالمين ببره ولتوبة رب يرب العالمين ببره ونواله أبدا إليهم واصنون تعطي وهو يسوق نحوك دائما ما لا تكون لبعضه تتساهلوا متفضل أبدا وانت لجوده لقبائح العصيان منك تقابلوا وإذا دجا ليل الخطوب وأظلمت سبل الخلاص وخاب فيها الآمنوا وأيست من وجه النجاة فما لها سبب ولا يدنونا متناولوا يأتيك من أو طافه الفرج الذي لم تحتسبه وأنت عنه غافل يا موجد الأشياء من ألقائنا أبواب غيرك فهو غير جاهل ومن استراح بغير ذكرك أغرج أحدا سواك فذاك ظل زائل عمل أريد به سواك فإنه عمل وإن زعم المراء باطل رضيت فكل شيء هين وإذا حصرت فكل شيء حاصن وإذا رضيت فكل شيء هين وإذا حصرت فكل شيء حاصن أنا عبد سوء آبق كل على مولاه أوزار الكبائر حامل قد أزقلت الظهر الذنوب وسودت صحي العيوب سَتُنَاوِئُكَ شَائِنُ هَا قَدْ أَتَيْتُ وَحُسْنُ ظَنِّي شَافِعِي وَوَسَائِلِي نَدَمٌ وَدَمْعٌ شَائِنُ هَانَهَا قَدْ أَتَيْتُ وَحُسْنُ ظَنِّي شَافِعُ وَوَسَائِلُ نَدَمٌ وَزُهْسٌ شَائِنُ نَدَمٌ وَدَمْعٌ شَائِنُ فَاغْفِرْ لِي عَبْدِكَ مَا مَضَى وَارْزُقْهُ رَغَتَا فِي قَلْبِي مَا تَرْضَى فَظَنُّكَ كَامِلُ وفعل بي ما أنت أهل جميله والظن كل الظن أنك فاعنوك أعظم الأشياء عبتي بالله في سر النجاة والتعلق بالله عز وجل هذا أعظم باب أعظم باب في سر النجاة تعلق قلبك بالله عز وجل ما تتصل إلا بالله تقطع العلايق عن الخلاق بالرب الخالق تقطع فأقطع الخلائق بال... بالرب الخانق تتصل بالله في كل صغيرة وكبيرة هذا سر النجاة هذا هو الخلاصة هذا هو العصارة أن تكون متعلقا بربك عز وجل تقوي إيمانك فمن يريد الله ويهديه يشرح صدره للإسلام إذا قوي إيمانك فيسرت أمورك إذا قوي إيمانك قوي دفع الله عنك إن الله يداجع عن الذين آمنوا إذا قوي إيمانك كان أمنك وراحتك ورغدك وأنشك وحياتك وطمأنينتك الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظل أولئك لهم الأمن وهم مهتدون إذا قوي إيمانك دفع الله عنك ورفع عنك عن كل أدى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات هذا الإيمان حبة في الله إذا وقع في قلبك واختلط بلحمك ودمك فإنك إيش تعلق قلبك بالله عز وجل ولهذا أحبة في الله نحن فقراء إلى الله أسر بين يدي سبحانه وبحمده كما قال الله عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء من الله والله هو الغني الحميد والله جل وعلا يعيد العباد المغفرة والرحمة والرضوان ولهذا قال الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله يعدكم مغفرة منه وفضلا ولهذا يقول نقيم في النونية يقول رحمه الله وهو الغفور فلواتى بقرابها من غير شرك بل من العصيان لقوا بالغفران من قرابها سبحانه هو واسع الغفران فالله جل وعلا غفور لعباده ورحيم بعباده لمن تعلق قلبه بالله فنزه قلبك عن المخلوقين وقوي إيمانك بالله جل وعلا ولهذا كان شيخ الإسلام سيمية رحمه الله كثيرا ما يقول أنا الفقير إلى رب البريات أنا المسكين في مجموع حالاتي أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي والخير يأتنا من عندهياتي لا أستطيع لنفسي جلب منفعة ولا عن النفس لي دفع المضرات الإسلام ما يملك لنفسه نفع ولا ضر محمد بن عبد الله ورسوله ومصطفاه ماذا أنزل عليه الإله ليس لك من الأمر شيء ليس لك من الأمر شيء يقنت وأمامه وخلفه سادات الصحابة اللهم لعن فلانا وفلانا اللهم لعن فلانا وفلانا والصحابة يؤمنون في صلاة الفجر وينزل الله عز وجل عليه وشهرا كاملا يقنت ليس لك من الأمر شيء ليس لك من الأمر شيء فإذا ولما اجتهد في دعوة عمه أبي طالب أبو طالب أبو طالب, أبو طالب معلوم أنه مات كافرا ولكن لما حضرت الوفاة جاءه النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا عم يا عم قل لا إله إلا الله كلمتُه عاجلَك بها عند الله وكان عند وجلسَ السُّ أمر إلى جلسَ السُّ يعني قبل في حياتك وعند مماتك يؤثرون بك في لسَّ السُّ يؤثرون لا تقول انقطعوا يؤثرون ولهذا قال له ابن أمية وأبو جهل أثر عن ملة عبد المطلب فإني إذا مت على الإسلام وعلى الإيمان أيروك قريش، وقالوا أبو طالب أطاع ابن أخيه وترك قومه وساداتهم وصناديدهم ولهذا يقول الله لولا لا أن تعيرني قريش لا أقررت بها عينك خبت وخسرت لولا لا أن تعيرني قريش لا أقررت بها عينك وهو مصدق للنبي عليه الصلاة والسلام ويعترف بالنبي عليه الصلاة والسلام ويعلم أنه على حق ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا لا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني لو بلاك سبحان مبين ومع ذلك أيها الأحبة أن بجلس عند راسي يخحم قل لا إله إلا الله يخحم قل لا إله إلا الله كلمة نحاج لك بها عند الله فأبى أن يقول لا إله إلا الله ومات على الكفر نعود بالله من النار ولهذا أبو طالب أهوا أهل النار عذابا يلبس نعليني من نار يغلي منه ما دماغه أبد الأبدين وذهر الداهرين نعوذ بالله من النار اللهم احفظنا من الكفر اللهم احفظنا من الكفر اللهم توفنا على الإسلام يا قدوس يا سلام ولهذا بنزل الله عز وجل على نبيه إنك لا من أحبك إنك أنفع عنا أبو طالب له له نعمة وله معروف على النبي عليه الصلاة والسلام أبو طالب كان له يعني نعمة كان ما يأكل إلا والنبي عنده ولا يجلس على فراشه إلا محمد عليه الصلاة والسلام ومع ذلك انظروا والله ينزل إنك لا تهدي من أحبك يحلق قلبك بالله عز وجل ولهذا يقول الناظر إذا انقطعت أطماع عبد عن الوراء لأن قبروا في الكريم رجاؤه فأصبح حرا عزة وقناعتان على وجه أنواره وضياؤه وإن نلقت بالأبد أطماع نفسه تباعد ما يرجوه وطلع ماءه فلا ترجو إلا الله في الخطب وحده ولو صح في خل الصفاء شر النجاة أن أن تقبل على الله أن تكون أن تكون من العباد الصالحين أن تكون من عباد الله الصالحين لأن عبودية الله هي لا على نوعين عبودية عامة الكافر والمسلم والعاقل وغير العاقل إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدها لقد احتصهم وعدهم عد لكن العبودية الحقة العبودية التي تزداد بها شرف وأنس وطمأنينة وسعادة ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي قطأ الثرية دخولي تحت قولك يا عبادي وأنصيرت أحمدني نبيا هذه العبودية ما هي هي التي خلقك الله لها هي التي أوجدك الله لها هي التي أحياك الله لها فهل امتثلت؟ هل أطاعت هل اتبعت هل عظمت أوامر الله هل عظمت شعائر الله هذا سر النجاح ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب خلقك الله لماذا لا لا لا, لا, لا ليستكثر بك ولا ليستقوي بك ولا ليستعز بك ولا ليستقوي بك ولا لتكثر السواج لا لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضرهم معصية العاصين ولهذا يقول الله عز وجل وَمَا خَرَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إلَّا أَن يَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُ مِرْسَى من وَمَا أُرِيدُ يُطِمُونَ لا حق تأمل خلقك الله للعبادة ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون ثم أكد إن الله هو الرزاق بالقوة المتين رزقك مكتوب وأنت في بطن أمك هل أحد يقدر أن يزيد في رزقك هل أحد يقدر أن ينقص, ينقص من رزقك والله لو اجتمعوا اجتمع من في السماوات ومن في الأرض كلهم لينقصوا ريال واحد بل ودرهم واحد والله لم يرد ذلك ما ولو اجتمعوا عن بكرة أبيهم ليزيدوك ريال أو يرفعوك رتبة من السابعة إلى الثامنة ومن الخامسة إلى الثالثة إلى ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال ابن عباس كما عند الإيمان أحمد والترميلي ابن عباس احفظ الله يحفظ احفظ الله تجده تجاهد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 والقلوب نقيّة وطاهرة من الغل ومن الحقد ومن الحسد ومن امراضها وكانت الناس تأكل من حلال وتشرب تشرب حلال تنظر إلى حلال تسمع إلى ح حلال وتتمشي إلى حلال كان الناس يعني في رغد وأمن وراحة وإذا رغية المرضى بسرعة بسرعة تنالهم إيش تلك الشفة إلى عهد قريب إلى عهد قريب أنا أعرف أعداد هائلة عندنا في بريدة ناس سبحان الله العظيم إجابت الدعوة والله سرعا ما تجيبه مد إستجاب لهم دعوته في حادثة قبل ثلاثة أسابيع أو شهر وإنسان ذهب إلى المستشفى معه زوجته فلما ذهب إلى المستشفى طبعا على حسابه فقالوا له لطب الزوجة تحتاج إلى عملية. ما يمكن المرء هو الأربعاء يوم الأربعاء. قال إن صبرت إلى السبت ما ما تصمّي يعني يحذرونه أن يصبر إلى السبت. الزوجة تحتاج إلى عملية تقرير طبي. وقبل يأذن يحدّده هو. ليس فلان على يحدّده هو. باقي على الأذان رفع شاعر أذان الظهر ركب السيارة هو زوجته لأنه ما يريدون العملية فالمرأة انتهت في آخر عهدها وشهورها فذهب, فذهب إلى راقي وأعرفه هذا الشخص موجود الآن إن شاء الله يمتعه متاع الحسن فذهب إليه قبل أن يؤذل بعثر دقائق نسافة الطريق ثم جاء إليه وقال الله خير الزوجة كيتو كيتو كيتو قال زوجته قال نعم قال لا تنسى نزلت الزوجة ثم يقول والله ما قرى عليه لقد يخرج الحي من الميت يخرج الحي من الميت يخرج الحي من, من الميت وركبنا السيارة لما والله الزوجة ما شاء الله بدأت تحرك والزوجة تقل تعبت يعني تعبت فلما أعذنا الظهر قالت الزوجة أنا أريد أن أصلي أخشني ما ما أصلي. ذهبوا إلى المستشفى قالوا والله مستشفى ما شاء الله ما مستشفى. الآن العملية الساعة الرابعة الولادة من تهيب. وهو يكلمهم الساعة الرابعة الساعة الرابعة وإذا الولد يخرج سليما معافى بدون عمليات وبدون عيش. الرب كريم الرب عظيم يريك عزته ويبدئ لطه والعبد في الغفلات عند الثاني. فلما أحبتي فين نعم الله حقيقة العبادة نحصل على مثل سر النجاة. سر النجاة في في صلاح قلوبنا سر النجاة في طاعة ربنا سر النجاة ان نحقق العبودية يقول شيخ الإسلام كلمة جميلة قطيرة ضعى بين قوسين يقول من لزم السعادة الابدية من اراد السعادة الابدية فلينزم عثبة العبودية من اراد السعادة الابدية فلينزم عثبة العبودية لا يفقدك الله حيث امرك ما تصلي الظهر والعصر والمغرب والعشر والفتر ما تصلي لا تظلم، لا تأكل أمام الناس بالباطل، لا تغتاب، لا تنم، لا تقطع أرحامك، لا تعقول والديك لا لا تنتظم يعني في انتظم في وظيفتك، لا لا لا لا لا تتشهد الزور، لا تسيء إلى جيرانك، لا يكون في قلبك قل أو حقد، طهر قلبك ونظف قلبك، لا تودي الآخرين بقول نافع، اعبد الله عز وجل كما أمرك الله عز وجل، اعبد الله. السمع لا يسمع إلى حرام والبصر لا يرى حرام والأيدي لا تبقش بحرام والأرجل لا تمشي إلى حرام احفظ الله يحفظك سر النجات احفظ الله يحفظك إذا حفظت الله حفظك الله الجزاء من جنس العمل كما تدين تدان تحفظ الله عز وجل بماذا بماذا تحفظ أوامره أوامره بالإتمار ونواهيه بالانتهاء يحفظك الله عز وجل بحفظه التام وعينه التي نتنام في أمرين أمرين أحلاهما وأعظمهما وأجلهما أن يحفظك في دينك نحن في خضم الآن الزمان واختلاف الأمور وتبادل الأحداث وتكالف الأعداء كما ترون يعني في سوريا وذات اليمين وذات الشمال من الأمور التي نسأل الله عز وجل أن يكشف الغمة عن الأمة وأن يزيل. وأن يرفع ويدفع عنا وعن المسلمين الفئتن ما ظهر منها وما بطن يحتاج الإنسان إلى أن يثبت على الإسلام يثبت على مبدأه يثبت على أصله يثبت على عقيدته يثبت على عبادته إذا حفظت الله ثبتك الله ما أعظم وسيلة للثبات عبادة الله عز وجل أعظم وسيلة أن يثبتك الله عز وجل على دينك وعلى عقيدتك وعلى مبدك هو عبادة الله في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم عبادة في الهرد كهجرة إلي قد تسأل لماذا فضلت العبادة في هذا الوقت كهجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام لأن الناس تشتت لاذهانهم وأفكارهم وفيها تدعى الحليم حيران وتتكلم الرويبضة ويصدق الكاذب ويكذب الصادق ويتكلم الضعيف والسفيه وي ويتكلم ثم أنت في عبادة ربك عز وجل وفي طاعته مواصل الطاعة واعبد ربك حتى ياتيك اليقين تنال الشعادة تنال الطمأنينة والراحة فسر نجاتك أن يحفظك, أن يحفظك الله في دينك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة لأنك سوف تسأل في قبرك ما ربك ما دينك من النبيك وَأَنَّكُم مَّوْعِدٌ مَّسْهُونٌ مِّن رَّبِّهِمْ يَدِينُ وَمَرَّ سُونٌ بَعْدَ ذٰلِكَ يُثَبِّتُ الْمُهَيْمِنُ بِثَابِتِ الْقَوْلِ الَّذِينَ آمَنُوا وَيُوقِنُ الْمُرْسَىٰ بِعِنْدَ ذٰلِكَ بِأَنَّمَا مَوْرِدُهُ الْمَهَالِكِ إذن يسجدك الله عز وجل على دينه وعلى عقيدته بكى سفيان الثوري إذ أتى ليلى بكاءً عظيما حتى أصبح فقالوا لماذا تبكي تبكي من الذنوب قال لا أخذ كيبنا من الآذفة قال والله إن الذنوب له أهوة علي من هذا أخشى أن يسلبني الله هذا الإيمان أخشى أن يسلبني الله هذا الإيمان ولهذا قال ابن قيم رحمه الله في نونيته والله ما خبى الدنوب بينها نعلا سبيل الآفي والغفراني لكنما خشى لا خلق بمن بحيمها هذا نوح والقراني ولضم بيارة إرجاني وخرصها لذلك كان بمنة الرحمن ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات الميت وقف عند وقال اسألوا له التدبيت فإنه الآن يسأل ثم أسأل أمر الثاني يحفظك في دنيات يحفظك في سمعك في بصرك في جسمك في عقلك في فكرك في زوجتك في ولدك في مالك في وقتك في حياتك يحفظك الله عز وجل كل الكل مننا بوده أن لا يصاب بمرض وأن يستمر البصر معه وسمعه وبطشه وأخذه ويعطاه حتى سأتيه المنيه ولا لا كل الإنسان سعادة أن يكون جسمه معافة هذا الجسم وهذه الدنيا التي نمشي عليها يحفظنا الله عز وجل فيها إذا حفظنا أوامر الله عز وجل ولما كان الناس كما كان السلف يحفظون يعني كانوا يحفظون الأوامر الله عز وجل حفظهم الله في في في كل في أمور الدينهم ودنيا ولهذا كان شيبان الراعي كان له كان إذا يسمع الجمعة يوم الجمعة كان عنده غنم فيضع الغنم في مكان ثم يخطو عليها خطا ويقو وجعنة من بين يديهم سدة ومن قلبهم سدة فأخشينهم فهم لا يبصرون ثم يذهب يصلي الجمعة ويرجع وال والأغنام والغنم لم تتأخر عن الخط لم تخرج عن الخط ما هناك سور ولا شبك ولا أي شيء حفظ من الله عز وجل والآخر قرب التسعين ينزل يسقط من سفينة وجاءه إليه أصحاب ينظرون إليه تهشم تكسر قال لا قال لهم دعونا هذه جوارح حفظها الله حفظناها في الصغر بحفظه الله عز وجل علينا في الكبر حفظناها في الصغر في طاعه الله فحفظها الله عز وجل علينا في الكبر فإذا سر نجاتك احفظ الله يحفظك احفظ الله يحفظك فعلق قلبك بالله عز وجل طاعة وانتزالة واتباعا والقيادة تنال السعادة والطمأنينة تنال الراحة فربنا جل وعلا كريم وعظيم ولهذا يقول الناظم بذكرك يا مولانا ورانا تنعموا وقد خاب قوم عن سبينك قداموا بنك يا مولانا ورانا تنعموا وقد خاب قوم سبينك قداموا وقد خاب قوم سبينك قداموا شهدنا يقينا ان علمك واسع فانت ترى ما في القلوب و عظوم خلال تحملنا ذنوبا عظيمة نسينا وقصرنا وجهودك عظمه فترما ما عن الخلق غفلتان وانت ترانا ثم تعفو وترحموك سترنا معاصينا عن الخلق غفلتان وانت ترانا ثم تعفو وترحموك وحقك ما فينا مسير يسره صدودك عنه بل يخاف ويندموك سكتنا عن الشكوى وهيبتان وحاجتنا بالمقتضى تتكلموا إذا كان ذل العبد بالحال ناطقا فهل يستطيع الصبر عنه ويكتموه إلهي فجد وأصبح وأصمح قلوبنا إلهي فجد وأصبح وأصمح قلوبنا فأنت الذي تولي الجميل وتكرمه وأنت الذي قربت قوما فوافقوا ووفقتهم حتى أنابوا وسلموا وأنت الذي قربت قوما فوافقوا ووفقتهم حتى أنابوا وسلموا وقلت استقاموا منة وتكرما فأنت الذي قربتهم فتقوموا إلهي لهم في في الدجاء صنم ليك رك لهم في الدجاء صنم بذكرك ليك لهم في الدجاء صنم بذكرك ليك فهم في الليالي ساجدون وقوامون فهم في الليالي ساجدون وقوامون نظرات إليهم نظرة بتعظ فعاشوا بها والناس سكرى ونوموا نظرت إليهم نظرة بتعطف فعاشوا بها والناس سكرى ونوموا لك الحمد عاملنا بما أنت أهله وسامح وسلمنا فأنت المسلمون ولهذا أحبتي في الله سر النجاة لتوفيق الله عز وجل لك إذا وفقك الله الخير فأنت على خير لكن تعرض لتوفيق الله عز وجل يذكر أن رجلا استضاف قوما في في قرية من القرى بيت شعر ونزل عندهم فضيفوه واطعموه وذبحوا له وجلس عندهم فبات عندهم الليلة ما كان في هذا البيت الشعر إلا أخ وأخت أخ وأخت جلس عند هذا الأخ ونام في بيت الشعر بعد الأكل وال السمر عند مع الضيف فلما كان آخر الليل وإذا هذا الضيف يسمع بكاء ويسمع دعاء ويسمع ابتهال ويسمع تضرع لله ويسمع حياة مانية تواق يعني فزع يلتبت يمين يلتبت يسار ما عنده أحد ما عنده إلا الأخ هذا نيم هذا نيم ما شاء الله مكبرن الوساد ويش ما وينظر هذا ما تحرك فلما استيقظ سأل وقال أنا يعني أريد أن أسألك مين كان يقول اتطفر عليك ناسألك ال ال هل عندكم يعني مثل الج وقريب البيت ما فيه إلا بيت واحد ومعروف وعارف حاله فقال له هذا الأخ هذه أخته هذه أختي إذا كان في آخر الليل قامت وتهجدت وكمل سمعت فيقول قلت له سبحان الله سبحان الله أنرج الرجال قومون على النساء وانت راجعونه قوي وربما تكون أقوى وأعلم وأعرف فقال له يا أخي أما علمت أنه معطى ومحروم معطى ومحروم حوض نفسك أخي الحبيب طاعت الله وتعرض لهبات الله وتعرض لجود الله وتعرض لكرم الله عز وجل أقبل على الله عز وجل فإنك بقدر سر نجاتك في سجودك سر نجاتك في سجودك إذا أردت أن تعرف قدر قربك من الله انظر إلى قدر قربك من السجود قدر قربك إيش من السجود هذا السجود لله عز وجل خضوعا وإجلالا الذي في الصلاة تشجد كم سجدة تسجد الرباعية ثمان سجدات لله عز وجل أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء يعني حري وجدير أن يستجاب لكم إذا سجدت لا تستعجل ما ورى كحد لا تستعجل اجلس إذا ما تجلس ثانيتين اجلس خمس ثواني فقط لا نقول دقيقة دقيقتين دقيق لا خمس ثواني فنرع تعود نفسك الدعاء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 فقلت له يعني رحمك الله وش تكتب أنت قال أنا أكتب كم ختمت القرآن في الشهر قلت ثم ماذا قال أنظر إذا كان ختمت القرآن أربع ختمات حسبت نفسي أربع ختمات حسبت نفسي والعمر كم تقريبا مئة وخمسة عزرة سنة المتعوه الله بسمعه وبصري وقوتي وعقله لا يلبس نظارة ولا يحمل عصا ولا سبحان الله العظيم ما تسكته وإذا كانت الختمات خمس شذكة الحمد لله يعني هذا توفيق من الله عطى من الله لكن عود نفسه عود نفسه هذه العبادة آخر توفي قريبا منه كان حافظ للقرآن الأول ليس بحافظ لكن آخر حافظ للقرآن وكان معوق يعني ما يستطيع إلا أن يذهب للمسجد ثم البيت ما يستطيع لكنه حافظ للقرآن والقرآن سبحان الله العظيم زي أو مثل الماء البائز هذا الرجل سبحان الله العظيم يقول إذا جاء رمضان اختلف برنامجه يعني في رمضان يختلف البرنامج كل يوم نص أو يومين يختم القرآن يوم نص يومين يختم القرآن لا تمر استيقظ في الساعة الثانية عشر أنا أعرف هذا الشخص كلهم أعرفهما هذا الشخص استيقظ في الساعة الثانية عشر هو لألم في ركبته فجعل يمسح ركبته ويرقيها ويقرأ ويقرأ ويقرأ ويقرأ يتلذذ تلذذ بالطاعة والعبادة حتى برق الفجر تدرون كم قرأ من جزء كم قرأ قرأ تمانية عشر جزء تمانية عشر جزء حينما الإنسان حبة في الله يتلذذ بالعبادة والطاعة هذا سر النجاح سر الحياة عوش السعادة أن يتلذد الإنسان بالعبادة يقول بعض السلف جهت نفسي على قيام الليل 20 سنة ثم تلذدت به 20 سنة أخرى لا تظن أني كيش بيوم الليلة يعني ما حصل هذا بيوم الليلة بسبوع بشهر بعض الناس يقول والله ما وجدت اللذي لا ارجع بس على الوراء انكس بس لا الحين أنت لو تبي مال وتريد تجارة ما تذكر بيوم الليلة ولا لا تجد يقول أنت بصبر صبر أيوب وعمر عمر نوح واشتغل وعمل وكدح ولا بد تنكسر ولا بد وليس يخطي ما يصيب أمور الدنيا توازى عليها واصبر وصابر لكن أمور الطاعة لا العبادة لا الوثرة الله يخالف قراءة القرآن وإلى آخره تجد الإنسان كأنه طير في قفص يعني انظر حالك نحو العبادة والطاعة تجد سر الحياة سر النجاة في عبادتك لربك عز وجل ولهذا أيها الأحبة من سر الحياة وسر النجاة القرب من القرآن القرب من القرآن كم عندنا الأمن المشاكل والتفكك الأسري والمشاكل والخلافات والنزاعات والشيققات وإلى آخره هلما جر وعلاجنا ما بيننا وبينه إلا إيش؟ شبر واحد ومن العجائب والعجائب جم قرب الشفاء وما إليه وصوله كالعيس في الميدا في البيداء يقتلها الضمأ والماء فوق ظهورها محموله علاجك ما بينك إيش بر واحد ما ذلك كم كم تقرأ القرآن لو دخل علينا واحد مع الجاب قد يجزاك الله خير بس سؤال اصدقوني فيه طب وش السؤال من ختم القرآن بعد رمضان الماضي الحين كم بقى على رمضان شهرين ولا لا شهراً من ختم القرآن بعد رمضان والله لا يعني الحمد لله نحب الله ونحب القرآن والقرآن دستورنا والقرآن ونسونا وسعادتنا والسؤال ده يا يخل ما ردا عن شك فينا وهو يا ما حك لحيته ما حك صابعه وما فرق على صابع ليش ما ختم القرآن ولا قرأ القرآن كم راح نجد 11 و12 و1 و2 و3 و4 و5 و6 و8 أشهر يلي الله العجب ما ختمت القرآن <تصفيق> سبحان الله تحب الله ولا ما تحبه تحب الله أين الدليل على محبتك لله هذا القرآن هذا القرآن لو استقطعنا من وقتنا 20 دقيقة فقط 21 ما نبيه, نبيه 20 دقيقة 20 دقيقة فقط احسب الساعة تقرأ كل يوم جزء جزء من القرآن ومن الموافقات أن القرآن كم من جزء 30 جزء والشهر كم 30 يوم ولا لا إذن تختم القرآن في كم كل يوم تقرأ جزء كم تختم القرآن في شهر شهر واحد يعني في السنة كم 12 ختمة كم لك في الختمة الواحدة هذا نموذج بسيط من العمل الصالح كم لك من الحسنات كم لك من الحسنات يعني نخرج الحاسبات لك أكثر من ثلاثة ملايين حسنات أكثر من ثلاثة ملايين حسنة تضيعها في شهر تضيعها لو النسان يكسب ريال ريالين ولا باع ولا اشترى يقول له والله يا أخي أنت مفرط وانت محروم وانت كذا يخي الدنيا الحمد لله تجيب الله لك مكسب ولا تبيع ويجيب الله لك خير ولا تفعل يا أخي تجد التواصل لكن أمور الآخرة ما في تواصل ما في تعاون ما في ترابط تجد الإسان جاره ما يصلي ما عمره حرك لسانه شاروا عند عند إذا ما ما يراه في المسجد الفجر ما ما يكون ي يقرأ عليها يطرق عليها الباب أو يقول زك اللخير شوف الظهر والعصر ما شفناك الفجر ولا وين أنت ولا كذا ما يترك شوفه يدخن ما يتكلم معه شوفه ما دني يسمع الأغاني ما يتحرك ساكن يسمع أجهز أجهزة المغنين والمغنيات والمسلسلات المسرحية ما يتحرك ساكن وين التواصي البر والتقوى وين التواصي على الألهدة وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على إدم العدوى أين تحقيق الأخوة تحقيق المحبة القرآن دليلنا دستورنا إمامنا قدوتنا حياتنا روحنا كلام ربنا عز وجل لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم فكيف نعرض عنه هذا الإعراب قل لي بربك مثل الإنسان ينتظر النصر وينتظر الفرج وينتظر العز وينتظر وهو معرض عن القرآن مثل شر حياتك في كلام ربك عز وجل أقبل ولهذا يقول حافظ الحكم رحمه الله وَا رَأَى دَامَ بُورَ وَالتَّرْتِيلَ فَتْنُ كِيتا رَبَّاهُ إِلَى سَيَامَا فِي حَمْدٍ فِي ظُلَمٍ حَكَمْ بِرَأْيِنَا وَأَحْمَلْ بِمُحْكَمِ حِلًّا وَحَضْرًا وَمَاقًا حَدَّهُ وَأَقِيمِ وَأَظْلِمْ مَنِ بَنَقلِ صَائِحٍ وَلَا تَأْخُذْ مِنْ رَأْيِكَ وَاحْدَارَ بَشَا يا صاحي منزجر والأمر منه بلا ترداد فلسجم بل هو الكلام الذي من قام يقرأه سأنما خطب الرحمن بالكلم هو الكلام الذي من قام يقرأه سأنما خطب الرحمن بالكلم فلهذا ما تقرب العباد إلى الله بمثل بكلام الله عز وجه فمن اليوم من اليوم ضع لك يوميا عشرون دقيقة لتختم القرآن وتجد الأنس تجد الراحة تذهب الخلاثات تذهب الشجار وتصير بيتك آمنة وحياتك طيبة والخمسم تصير ألف واليوم يصير يومين والحياة السعيدة وتصير طمانينة والشراح والولد يكون بار والحياة تكون فيها ميسرة ويذهب العسر ويذهب النكد أما إذا عرضنا عن القرآن واشتغلنا بالغنى واشتغلنا بالشقاقات واشتغلنا بالخلافات واشتغلنا بالمعاصي واشتغلنا بالمجور والصور الخليعة و... فالله رب ربنا يقول من نعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة كلما قربت من القرآن ارتاح قلبك وكلما ارتعت أصابك ضنك يقول حين ورانا اليوم كذرة المصاحات النفسية وكذرة اصلاح الأسري وو إلى آخره ليش؟ لأننا ابتعدنا عن القرآن ولا القرآن العلاج في كلام ربنا عز وجل كان هناك امرأة حصل بينها وبين زوجها بعض الخلافات والناس كانوا يعني حالهم بسيطة جدا. فلما الزوج راح للمسجد المغرب أخذت أغراضها ووضعته في كيس كل جهاز العرس وملابس الزواج وكل كيس واحد أخذت الكيس ووضعته في رأسه ومشت إعلان سوت تروح البيت تروح بيت بيت أهلها فلما ذهبت وإلى الإمام يصلي المغرب ويقرأ سورة البلد لقد خلقنا الإنسان في كبد فأخذت الدوران ورجعت الزوج خابر أن البيت ما بحد المره ماشي يوم دخل وزير الزوجة موجودة وين كيف ما قلت والله أرجع أنا القرآن لقد خلقنا الإنسان في كبر الدنيا ما ما فيها راح ما فيها طمني فلما نوسع نطاق استجابة ونوسع دائما الغضب ونوزع على الخصوم ليش أنت ما تزوجت إلا ليطمع ولا توظفت إلا لترتاح ولا عملك في الدنيا إلا لإيش يسيبك سعادة أما أن تزيد الطين بله والمرض علة فقونك تجلس في بيتك حسلك ولا تزوج حسلك فإذن العلاج في كلام الله عز وجل لقد خلقنا الإنسان في كبد فهذا وعو أبو بكر رضي الله عنه لما أراد حصل في وقت الإفت ومسح تكلم فيما تكلم به قال أداء علم أبو بكر قال والله لا أنفق على, على مصطح أبو بكر طبعا زوجته عائشة فقال والله لا أنفق على مصطح فأنزل الله عز وجل ولا يأتي لأولي الفضل منكم يعني أولو لا يحلف أولي الفضل أنت يا أبو بكر من أهل الفضل ولا يأتي للفضل منكم ثم قال ألا تحبون أن يغفر الله لكم فقال كال أبو بكر قال والله خذت والحمية لا يعني متكلم من ابنتي ولا والله ماش ولا لا لا خل وريه لا اخسر النفق عنه حتى يتعدب و... و... لا قال بلى والله, بل والله حبوا ان تغفر لي بلى والله الا تحبون يغفر الله لكم تأتي الان لأناس بين ابا وازواج او اخوة واخوات متشاجرون ومتقاطعون ولا أحد يسلم على الثاني ولا أحد يقرب على الثاني تقول يا أخي سلم عليك قال له خلوه هو اللي يسلم طيب يدعوه أنت قال له خلوه هو لا هو أنا أكبر منه راس أنا أكبر منه أنا أصغر منه وهكذا أين خيرهم الذي يبدأوا بالسلام وأين أخذ العفو ومر بالعرف وأعرض عن الزاهلين فسر الحياة وسر النجات في كلام الله عز وجل نقبل على القرآن نكون من أهل القرآن وفيه الدواء من كل داء فتق به فوالله ما عنه ينوب كتابه لو قرأت كتب الدنيا كلها كتب الدنيا كلها من أولها إلى آخرها ما وجدت من الكلام من الله خذ العفو أمر بالعرف وما أساكم الرسول فأخذوا وما نهاكم عنه فأنتوا الذين آمنوا تطمئنوا قلوبهم ألا بذكر الله يتطمئنوا القلوب لقد خلقنا الإنسان في كبد والله يعلم وأنتم لا تعلمون وعسى أن تكروا شيء ويجعل فيه خير كثير وهكذا قواعد قواعد والله ثم والله لو قرأن القرآن بتمعن بتمعن لا قل اذهبوا إلى أهل التدبر ويمين وقرة فاسير لا مجرد على البديهة الحمد لله ربنا يقول لقد يسلم القرآن يذكر والمن مذكرا كلنا نتدبر القرآن العامي والعالم وطالب العلم والذكر والأذناء كلنا من يقرأ القرآن يفهم الكلام ولهذا كان هناك أعراب يقرأ يجلس وعنده رجل يقرب السارق والسارقة فقطع ايديهما جزاء بما كسب مكالا من الله والله إيش ها والله ايه قال هو الله غفور رحيم القارئ فكان عنده اعراب فضربه بيده فقال اعتراض فقال وهو السارق والله غفور رحيم فضربه مرة ثانية ما هي ليست قراءه هذا فلما فتح بصره والله عزيز حكيم قال نعم عز فحكم فقطع ولو غفر ورحم لما قطع تدبر القرآن ما يحتاج لو أخذنا تدبر القرآن لو أخذنا هذه الآيات ورسلناها في حياتنا فقد كان لكم في رسول الله أسوة عسنة احسلمنا وعشنا مع القرآن لكن أن تقرأ القرآن مرة مرتين ثلاثة أربع والله يمتجد سر الحياة وسر العنس والطمانينة والإنشراح في كلام الله عز وجل ما تحتاج إلى مطوع ولا إلى شيء ولا إلى مصحات ولا محلات نفسية ولا جلسات عند فلان وعلان ما يحتاج لما أعراضنا أصابنا القلق والأرق والاكتئاب والهم والغم والقلق وافتح ملفات وافتح مصحات وافتح المستوصفات وافتح جلسات وافتح كذا لبعدنا عن كلام ربنا عز وجل من سر الحياة سر النجاة أيها الحبا الصلاة الصلاة الصلاة هي سر النجاة وسر الحياة كل من أهل الصلاة كن من أهل الصلاة كيف تكون من أهل الصلاة هل يعني إنك ما تصلي لا الصلاوات الخمس مفروض منها أيها الحبا مفروض من الصلاات الخمس من تركها متعمدا كفر ومتركا تكاسل فهو على الصحيح كافر لكن كل من أهل الصلاة من الذين يكثرون الركعات استجداء لله عز وجل في صحيح مسلم كعب من ربيع بن كعب حينما قال له النبي عليه الصلاة والسلام سل كان يأتي بحاجته فقال سل قال يا رسول الله أسألك مرافقةك في الجنة قال وغير ذلك قال هو ذلك ما عندي غيره والنبي عقاشك مفتوح ولا لا يمكن يسأل مئة بقرة مئة ناقة مئة راس من الغنم مزرعة في الذهب بمثلًا قطعة أرض عند مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ممكن يسأل مش سل والنبي ما قيده قال سل من أمور الآخرة قال سل قال أسألك مرافقتك في الجنة قال طيب وغير ذلك ما تبي شيء ما تضيف الشيء ما تبي شيئًا آخر قال لا. أسألك مرافقتك في الجنة ماذا دله دل النبي عليه الصلاة والسلام قال إني على عني على نفسه كيش بكثرة السجود بكثرة السجود أعني على نفسي كقدر السجود، ولهذا القصة التي ذكرنا ماذا ذكرتها في أول الكلام، وذكرتها في محاضرة أخرى اليوم. الرجل الذي آه ظهر ذكرتها في قبل فالذي رجلا وحصل منهم شجار ونزاع في الطريق قال دعني أدخل البيت فدخل في البيت وصلى ركعتين وخرج وإذا الأمور قد صلحة ذكرناها قبل صلحة ليس لأن السجود قربا من الله عز وجل ولهذا يذكر بعض لا لا لا لا لا الإخوان أن رجلا كان لا يصلي هاركا للصلاة وكان هذا الرجل يطرق عليه الباب يوميا الصلاة الصلاة فهذا يقول دعني وربي أنا, أنا أنا مصلي وأنا كذا وأنا كذا مرة من المرات قال والله وقفت على البيت لا أكسر رجليك يقول يعني ما يمكن أن تأتي لليل اللي عندي أنت تعبتاً وكل يوم وكذا صلات لي ودعني فقال جزاك الله خير أنا بدخل في البيت دقيقة وحدة وبطرة كنت تفضل خلاص ما تعود له قال ما عود ولا عارفك ولا تعب دخل عنده وتوضى وصلى ركعتين وسجد قال له لما جلس قال قال توضى فلما توضى قال أريدك أن تسجد لله عز وجل أسجد لله أنت الآن أسجد لله وتبين لك الخير والبرج والحب الله عز وجل فسجد فكان من أهل الصف الأول بعد هذه اللذة وهذا الطعم. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان لا خطع من الإيمان من رضي بالله ربها الإيمان لو حلاوة وعليه طلاوة لكن في اللسان ما يكفي ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه وما صدقه أنعمل ولهذا لابد أن نقبل على الله عز وجل في حياتنا في صلاتنا نقبل على الله عز وجل في صلاتنا والمحافظة عليها وكثرة النوافل فإنك ل... لن تسجد لا سجد إلا رفع الله لك بها حسن وحط عنك بها خطيئة يقول بعضهم يا من إلي جميع الخلق يبتين وكل حي على رحمه يتاكن يا من إلي جميع الخلق يبتين وكل حي على رحمه يتاكن يا من نافر ما في القلوب وما تحت السر وحجاب الليل منسدل يا من دنا دنفن عن يحيط به الأفكار ترناوه الأوهام والعلان أنت المنادى به في كل حادثة وأنت ملجأ من ضاقت به الحيان أنت المنادى به في كل حادثة وأنت ملجأ من ضاقت به الحيان أنت الغياذ لمن سدت مذاهبه أنت الغياث لمن سدت مذاهبه أنت الدليل لمن ضلت بالسبل إنا قصدناك والأمان واقعة عليك والكل مالهوب ومبتهل فإن غفرت فعن قول وعن وإن سطرت فأنت الحاكم العدل فإن غفرت فعن طول وعن كرم وإن سطرت فأنت الحاكم العدل ما يقول الآخر يا من يغيد الوراء من بعد ما قمطوا ارحم عبادناكم فالفقر قد وساطوا عودتهم بصار ساقر بلا سبب حيوى جميل رجاء نحوهم بسط وعدت بالفضل في ورد وفي صدر بالجود إن والحلم والحلمين قصطوا عوارف ارتبطت شملوا نوفي بها وكل صعب يقب قيد الجود يرتبط يا من تعرف بالمروف فترفت بجمع عميل أطراف والوسط يا من تعرف بالنوف بعد رفت بجمع عميل أطراف والوسط وعالما بخفية الأمور فلا وهم يجوز عليه لا ولا غلط عبد فقير بباب الجود منكسر عبد فقير بباب الجود منكسرا بشاني يوافي حين ينضغطون مهما أتى ليمود الكف. مهما أتى ليمد الكف أخجله قبائح وخطايا أمرها فرطون يا واسع ضغ خاطب الخلق عن نعمل منه إذا خطبوا في شكوها خططون ونشر بيد الإجمال رحمته فليس يلحق منه مسرفا قنطون ارحم عبادا بضعي في العيش ما لهم غير الجنة لحظ والسرى بسطو لكنهم من دراء لكنهم من دراع علياك في نمط لكنهم من دراء علياك في نمط سام رفيع الدراء ما فوقه نمط ومن يكن بالذي يهوه مجتمعا فما يبالي يقام الحي وانشحط نحن العابد وأنت الملك ليس سوى نحن العابد وأنت الممن والكلس سوى وكل شيء يرجع بعد ذا شطط فلهذا أخي الحبيب سر نجاتك في شكلك لربك عز وجل سر نجاتك وحياتك الاعتراف بالنعمة أبو لك بنعمتك علي وأبو لك بذنبي اعترف وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وما بكم من نعمة فمن الله وآتاكم من كل ما سألتموه طبنا عباد الله نعم علينا بنعم كثيرة وخيرات وفيرة يقول بعض السلام إذا تعرف قدر نعمة الله عليك فغمض عينيك وأنا أعطيك قاعدة كل نعمة تريد أن تعرف قدرها انظر ضدها انظر ضدها فنعمة العقيدة وش ضدها الشرك والكفر عبادة غير الله دعاء غير الله سؤال غير الله الخوف من غير الله رجاء غير الله توكل على غير الله الذبح لغير الله النذر لغير الله الاستغاد بغير الله النذر لغير الله الذبح لغير الله الإشراك بالله ونعمة البصر وشذو ونعمة السم ونعمة ونعمة نعم كثير عباد الله علينا لا نخصيها لا نخص ثناءا عليه سبحانه وبيحمد وكم أذنا على نفسه فلهذا هذه النعم يجب أن نشكر الله دائما وابدا نحمد الله على هذه النعم وعلى هذه الخيرات وعلى هذا العطاء من رب, من رب الأرض والسماء ولهذا يقول بعضهم سبحان من لو سجادنا بالعيون له على حمى الشوك والمحمى من الإباني لم نبلغ العشر من محشار نعمته ولا العشير ولا عشرا من العشار هو الرفيع فلا الأبصار تدركه هو الرفيع فلا الأبصار تدركه سبحانه من مليك النافذ القدر سبحان من هو أنسي إذ خلوت به في جوف ليل وفي انضى الماء والسحر سبحان من هو أنسي إذ خلوت به في جوف ليل وفي انضى والسحر أنت المحب وأنت الحب يا ملي ما لي سواك ومن نرجوه يا دخولي فربنا عباد الله أنعم علينا بنعم وعطى وخير وبركات وأمن وأمان وأولاد وزوجات وأكل وشرب وإلى غير ذلك من النعم فيجب علينا أن نحمد الله بين الفينة والأخرى النعم إذا شكرت قرت وزادت ونمت وكثرت إذا كفرت فرت ومحت وذهبت وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنه يأتيها رشبها رادا من كل مكان لكن فكفرت لأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يكسبون نحمد الله على النعم سر الحياة والنجاة حمدنا لكن غفلنا الآن عن النعم خصوصا نعمة الإسلام نعمة السوحيم بعض من الناس ما يجرنوا بنعمة إسلام ونعمة إيمان ونعمة راح ليش لأنه ما عاش على الشرك ولا يعني من منذ نعومة يضفارع على عباد غير الله ودعاء غير الله يحمد منذ أن الإنسان خرج من بطن أمه وهو يقول لا إله إلا الله الحمد لله كل مولود يولد على الفطرة منذ أن خرجنا وللحمد فنحن في توحيد وبين توحيد وفي عقيدة وفي إسلام وفي إيمان هذه نعمة عظيمة نعمة عظيمة انظر ذات اليمين وذات الشمال لهذا لابد أن تشكر الله ولما مر رجل على رجل تراكمت عليه الأمراض والأوجاع والأشقام، فقال له رجل إما يختبره وإما جاهل أظل من حمار أهله، فقال وراكف أحمد الله ويعني ثوبك تقطع من جس من, جسد من جسدك وكمازقت رافك ولا ولد ولا بصر ولا زوجة ولا مال. ما عندك إلا إيش لسانك تقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله فقال حمدت الله إذا هداني إلى الإسلام والدين الحنيفي فيذكره لسان كل وقت ويعرفه فؤاد باللطيف أليعظم النعم ولهذا قال بعضهم لك الحمد والنماء والملك ربنا ولا شيء أعلى منك مجدا وأنجد مليكنا لأرش السماء مهيمن لعزة إيطان الوجوه وتسجد فسبحان من لا يقدر الخلق قدره ومن هو فوق الأرش أرض موحد فسبحان من لا يقدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد موحد ومن لم تنازع الخلائق ملكه وإن لم تفرده العباد فمفرد مليك السماوات الشداد وارضها وليس بشيء عن قضاء تأوج هو الله باري الخلق والخلق كلهم إماء له طوعا جميعا وأعبد وأنا يكون يكون الخلق كالخالق الذي يموت ويحيا دائماً ليس يهمدوا ليس يهمدوا تصبح الطير الجوانح في الخفا وإذ وإذ هي في جو السماء تصعدوا ومن خوبي ربي سبح الراد فوقنا ومن, ومن خوبي ربي سبح الراد فوقنا وسبحنا شارو الوحوش abondant ou à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 إذا انقلبت عنه وزال نعيمها وأصبح من ترب القبور والسدو وفارق روحا كان بين جنانه وجاور موتا ما لهم من تردده فتن قبل رأيت مخلدا له في قديم الدار ما يتوددون نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفيقنا لمراضيه وأن يجلبنا أسباب سخطي ومنهيه وأن يجعلنا من عباده الصالحين وحزب المفلحين وأولياء المفتقين ولذلك والقادر عليه صلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد ونخل من شيء يسيرا بين الأذان ونقامه